ان المجرمين في عذاب جند ندون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ولمناههم ولا كن كانوا الظالمين وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ام ابرموا امرا فاننا مبرمون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بل والرسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين شبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى لا يلقوا يومهم الذي وعدوا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم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 وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْكُون وَقِيدَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ اصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ